ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيتبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا أيمانهم لإن جاءتهم آية يؤمنون بها